يا أيها النبي اتكي الله ولا قطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واستبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكثى بالله لرجل من قلبين تجاهه وما جعل أثوابكم إلا تباين منهن لهم مناتكم وداع. رحيما. النبي أولاد المؤمنين من أنفسهم وأسواجه هم مهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أَقْبَلْنَا إِلَى النَّبِيِّ نَتَّقُهُ وَمِن كَوْبِ النُّوحِ وَإِذَا رَاهِمَ وَمُتَ وَعِيسَ بِنِرْوِيَمَ وَأَقْبَلْنَا مِنْهُم مِّسَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلُوَهُمْ عَنْ صِرْفِهِمْ وَأَعْدَلٍ كَثِيرٍ من أسفل منكم وإذ داوة الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وتنزلوا ذلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون من فريق مِنْهُمْ مَنْ نَذِي يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عُمْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعُمْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُفِعَ عَلَيْهِمْ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 ورحمكم من الله إن أرات بكم سوءا أو أرات بكم رحمة ولا يجدون أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تبور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف فلكوكم بألفلة حباب أشحة على الخير أولا فلم يؤمنوا فأحذط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يثيرا يحذبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يثلون عن أنبائكم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 من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبهير إِذْ يُظَاهِرُ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا الله اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْرِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا تَكَفَّلَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْغِثَاءَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيْحٍ وَقَلَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وأورثكم أرضهم وديارهم وأوالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن الحياة الدنيا وزينتها فتعا لين أمتعكن وأسرحكن فراحا جميلا وإن كن يضاعف لها العذاب بعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلق من كل لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعددنا لها رفقا كريما يا نساء ولم معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبغون تبغون الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وآت من الزكاة عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الكيرة من أمرهم ومن يعقل الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذين وَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْتِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَقْشَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَقْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى مِنْهَا وَقَرَنُوا إِنْ زَوَّجْنَاكَ هَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجُونَ الضوء من رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حبيبا ما كان محمد أبا أحد ك التي آتيته جورهن، وما ملكت يملك من. وَدَعْلِمْنَا مَا سَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَادِهِمْ وَمَا مَبَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ امتغيتَ والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حبيما لا يحل لك تَدْعُونَ فَإِذَا أَضْعُسَ فَتَشِرُّ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِخَذِيز إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُذِنُّ النَّبِيُّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَنْتُم الذين يؤذون الله ورسوله لعلهم الله في الدنيا والآخرة وأعذنهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتتروا فقد احتملوا مهتانا ذلك هُدَىٰ أَن يُعْرَفَ فلا يُدْرَي وَكَانَ اللَّهُ صُورًا الرَّحِيمَا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ لَنُغْرِيَنَّ من قبل لَمْ تَكُنْ تِلْكَ النَّاسِ إِلا تَذْكِرَةً يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قَالُوا مُجْنُونٌ إِنَّ رَبَّهُ يَكُولُ نَأَ لَمْ كَذَا أَطَعَ اللَّهَ وَأَطَعَ الرَّسُولَ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا فَذَبَتْنَا وقولوا قولا فديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم قلوبكم ومن رب <تصفيق> العالمين